اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين والنجم اذا هوى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 فأوحى إلى عبده ما أوحاه ما كذب الفؤاد ما راه أفتمارونه على ما يراه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جَنَّةُ المأواه إذ يغشى السدرة ما يغشى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 ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا, إلا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويمضى